بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع تنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء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 وَإِنَّكَ تِرَمَّنَّ أَنَّهُمْ لِرِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوْ لَمْ يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَأَتَارُ الْأَرْضَ وَعَمَرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُهَا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 وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ القلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم متن من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخفونهم فأنتم فيه سواء تخفونهم كخيفةكم أنفسكم كذلك نقبض الآيات لقوم يعقلون.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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْ فَتَعْلَمُونَ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 سبح له وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل ترى في الأرض فانظر كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 فإلى أصاب به من يشاء من عباده إلى هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلزين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَنُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعَمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ